ألم يانل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحين أرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزنة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال ولولادك مثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم يهيج فتره مصفر ثم يكون حطاما